شربان. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم أشعر أن لا إله أن الله وإنه ولا شريك لك وأشعر أنه محمداً عنكم ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم لا علم لنا إنما علمت لإنك أثير عليم أكيد نواصل أغب الحديث عن قصة أصحاب الكافر وطبع لحنا هنا سوف نتحدث عن قصة أصحاب الكافر من أمخلاف أربعة محاب ونحو الأول صفاء أصحاب الكافر نحو للثاني الحرامات التي أكبر من الله عز وجل بها أصحاب الله وما بعد ذلك أهل الكهف بعد, بعد أن استيقوا من نومهم وأهل الكهف بعد أن عافر الناس عليهم وذا كله بفضل الله تدعين منه الدروس المرض يعني ما الصبات التي وصف الله بها أهل الكهف كنا أنهم فتين في شباب والشباب أقوى للحق والنصيح من غيره وصدرهم الله بأنهم نؤمنون قال آمنوا في ربي. والإيمان أقلهم من ظلاب للدنيا إلى ظلاب للآخر وصفهم الله بأنهم مبتدون زدناهم هدى ومن يهدي إلاهم فلا له ومن يضل فلن تجد الأول يوم رشد وصفهم الله تبارك وتعالى بأن ثبتهم على هذا الإيمان قال وربطنا على قلوبهم وصفهم بالشجاع أقام فقال, فقال ربنا رب السماوات والأرض والصفة السادسة أنه فروق بديل يمين فروق بديل يمين لما تكلمنا عن أهل الكافي التي أكرمهم الله عز وجل به ومن الموقع المتبيز للكافي والشمس كأنها كائن حي فوالشمس إذا طلعت تذاور عن كافي إدات اليمين وإذا غربت تقلضهم لا الشمال حتى لا تأكل أرض أجسادهم جعلهم مولاة الوارفة تعالى يتقلبون يمينا ويساعد الكلب الذي كان معهم مولاة الوارفة تعالى قال بأنه نام نومتهم وكلبهم باصر من ذراعين وصفة مقدمة في الإدراء أو على باب الغار ثم قلنا بأن المولاة الوارفة قال حتى لا يطمع أحد فيهم جعل من الظرف مرعبا أن جعل الهنون عين الواحد منهم لأنهم لا لأنه ينظروا إليهم قال أحسبهم أي قابل وهم يقوموا. خلوا اطلعت عليهم وليت منهم فرار ولا مريت منهم معباد من الكرمات الله عز و الله بعد هذا النوم الطويل ينمت ثلاثة سنة وبعد ذلك يحييهم المولى كباركة لأنهم ينقضوا من, من هذا النوم مرة أخرى كم يمكن أن ينموا هذه القدس وما يموتون لكنها ليجعلهم المولى عز وجلها ثم قلنا أصحاب الكهف بعد أن يستيقظوا من نومهم تساءلوا فيما بينهم كم لبثتم؟ قالوا يوما أو بعض يؤسم رد العلم إلى الله تباره وتعالى أمر اشتبه عليه أرد علمه إلى الله تباره وتعالى قل ربي أعلم بعدك فقالوا لبثني يوم أو أعظم قال ربكم أعلم بما لبثتم فردوا العقد إلى الله تباره وتعالى قلنا تجوز الوكالة في البيت بالشراء فأبعثوا أحدكم وردكم هذه المدينة قلنا أيضا من الأمور يغزي فسن التمتع بلذيذ الطعام قالنا أنه لمئكم من الحرام ولمفرش أن حد لهم أن حدد اعتداد إلى الإصراف فلينضم أيها أزكى طعاما فليأتيكم برزق منه جواز المسلم أن يأخذ الحيطة والحضر. قال وليتلطف ولو شرن بكم أحدا ثم بعد ذلك بيّموا أن كفر بالله تبارك وتعالى إنما هو ضلال مبيل وبيان ماذا يفعل الكفار بأهل الإيمان أنهم يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفرغوا إلى نهابات ثم قلنا أهل الجاف بعد أن عفر الناس عليهم اختلفوا فيهم إلى قسمين قالت مجموعة من الناس أهل الإيمان ابنوا عليهم مليان رفور أعلم بهم ولكن أهل الغلبة والقوة عندهم قالوا لنا التخلال عليه بس إيجا حلا؟ بقية اليوم لنا الحديث عن الدروس والعظم التي نخرج بها من قصة أصحاب الكهف كلما تقرأ قصة أصحاب الكهف فيه دروس تخرج بها تعلمها وهذا إخوة الفائلة. هذه فائدة للعروس الذي ندرس أول إخوة فائدة من قصة أصحاب الكهف احفظ الله أحفظ أخذ الله فصل طبق الجمعة. فظل الله فظل معنا في الدرس وحفظ الله أحفظ هذه الكلمة وطالما في الأرض إسلام وظالم في الأرض مسلمون الكاف الكافر يقضي في الله حفظوا الله في أنفسنا لأن عبر الله وحفظه لم يشركوا به شيئا قال ربنا عز وجل الله إذ قالوا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعوا من لقد قلنا إذا شرع والتجأوا إلى الله وحده ما التجوا إلى أحدنا الخارج إذا أول فتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من الفترة أي ألم أمرنا رشد وفروا بذينهم إلى الله تبارك وتعالى قالوا إذا احتزلتمهم وما يعبدون إلا الله فأروا إلى الكهف انشر لكم من رحمته فلما حفظ أصحاب الكهف حفظوا الله في أنفسهم حفظهم الله تبارد حفظهم في الغار حفظ الأرض أن تأكل أجسادك حفظهم أن يضمع فيهم أحد حفظهم أن يصئ لهم الملك, الملك, الملك هذا الظالم فيهدهم ويهدهم عن دينهم ولذا يخبرد الله لما نقول الله يحفظ هذه سنه من سنن الله الماضيه سنه تطبي على الفرد تطبي على الجماعه تطبي على المجتمع ما طاب المجتمع فاحفظ الله, الله يحفظ المجتمع اخذ الى الله تبارك وتعالى احفظنا الله انت في بيتك احفظ الله نحفظك في في جوارته وبدنه الله عز وجل يحفظ اعزيله هذه الجوار لذلك كن أحد الصالحين وثب وثبتاً وعوتبتهم بالكبير في السن ومع ذلك يفد وثبة لا يصبح الشباب لأن يتبون هذه وثباً فقال جوارك حفظناها في, في, في الصغر فحفظه الله عليه في كبار إذن تحفظ الله في الصغر احفظ الله في كباره بل كن الحفظه حتى بعد الموت الصدعص بن ثابت رضي الله عنه حبيب الدرب محاضر به اللي في ماء الرجيع قصه ماء الرجيع مجموعه من القراء ذهبوا يعلموا الناس القران في طريق عمل لهم كبير المشركين يعني حاضر بهم اراد ختم الكتاب اميرهم عاصم بن ثابت عاصم بن ثابت على سماتي قال لا يمكن ان انزل على ذمه مشرك فقاتل رجل الله فكم وهو يحيق عاهد الله عز وجل أن لا يمس مشرك وأن المشرك فلما أتق وقت وخلاص حيق الموسيقين قال الله عم إني حملت دينك أول النهار فاحب لحبي آخر نهار فمات المشركين إخوة كالامرأة عاصم يثبت قتل أخوه أو زوجه فأقسم من يأتي برأس عاصم المثابت فله مئة نامحة وسوف تشرب الخمر في قعف رأسه يعني هذا غنيما من يأخذ عاصم المثابت يأخذ رأسه إلى هذه المرأة يأخذ مئة نامحة تشرب الخمر في قعف رأسه فجاءوا إليه فإذا بمجموعة من الدرب فلنقول الناحة يذكر ما قولك من هو حميل الدرب العاصم المثابت حمام الله عزيز لدخولهم أحاطوا بهم مجموعة كثيرة ما استطاعوا أن يقترنوا منهم قالوا خلاص نطرق خلاص إلى أن الصباح فجاء سين فلا يدرني نجاح في عاصم سنكنا عمر بن خطار لما ذكر له هذه القصة كان يقول إن الله عز وجل ليحفظ عبده المؤمن في حياته ومعده شوفوا بأن أحفظ الله أحفظوا جين في حياتي وأحفظوا حتى بعد ما يمونه ولذلك أخبر صلى الله عليه قال من سطر مسلم في الدنيا يزل الجنس العامة سطر الله في الدنيا من يسر على المحسن يسر الله وعليه وعليه الله في عون العبد كان العبد في عون أخي هذا يخبر وصوف أضرب لك نمازك يوسف عليه السلام حفظ الله تبارك وتعالى عندما روادته امرأة الحزيز قال معاه الله نقول ربي احسن مفواه انه لا يفتح الظالم وعندما روادته النسوة حفظ الله تبارك وتعالى قال ربي السجن احب الي مما يدونني الى ده ولما دخل السجن كان بياد بالمساجين إلى عبادة الله وحد يا صاحبي السجن أرباب متشجدون خير أن يقام الواحد فلما حفظ الله عز وجل في دينه حفظه المولى تبارك وتعالى في السين أخرجه المولى تبارك وتعالى من سينه ومكّن الله تبارك وتعالى له في ولذا لما قال له إخوة إِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفْ قال أنا يُوسُفْ وَهَذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهُ انه من يتقي ويصدق ان الله أجر من لا يرضى حجره الحسين اذا الانسان عامل لا يضيع الله ثوابه الذي قمت بالعمل هذا ان طاع الناس لا يضيع ان الله تبارك وعلمه نبي الله يونس عليه وعلى جميع الصلاه والسلام لما كان في بطن الحوت فربنا عز وجل ودنوني بالذهب مغاضبا وظن أن لن عليه عليه فنادف الظلمات ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة ظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من ظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الله السؤال لماذا أن الله على السوجة لأنه حفظ الله تبارك وتعالى فيروقنا فلقنا انه كان من المسابحين شغله رصيد قبل بيته لا لبي في بقره الى يوم بعثه ربنا يحفظك انت هذين نحفظت دين الله تبارك وتعالى مثال ثاني نبينا صلى الله عليه وسلم لما خرج في رحله الهجره وخرج المشركون خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعون اقدام النبي واقدام دخل النبي في الغالب ومعه أبوكي الصديق وجاء المشيكون إن قطعت الأقدام أمه الغالب لك أنت تخيب يعني إحنا قطعنا مسافة طويلة هذه الصحراء مبينة إلى أن وصلت الأقدام حتى قال أحضر إما أن يكون صعب إلى السماء أو نسل الغالب يعني إحنا جينا أقدام مقبعة تماماً طيب يعني مجملة المشورة ما إحنا قطعناه ندخلنا بقدر الغالب على الجزء صغير يا أولا يسع إلا إلا فرضي لكي ما في الغار ويشوف دخل الغار منه. ولكن اخوة فوق الصديق يقول يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدمي لرآه. نحفظ الله يحفظ. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبابك ما ظنك بثنين. الله الثالث لا تحزن. إن الله معنا. من كان الله معه. معه كل شيء ما أحزن لذلك المولى عبدالقاء الثاني أثنين يذوم في غاري يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معه فأنزل الله سكينته عليه طبعا يقول لك نحن هي في بعض الواتن مجلوبة يقول لك فجي الحمام غار أمام الغار يقول عنك هو تعشف وأنك يقول عنك هو هو الحمام ده يا أخي ربنا قال وأنزل جمه لم تروها معلتش جنود إيه جنود, جنود تروها وأنزل جنودا لم تروها يعني يأتي للغار ويعمل مولى طباله وتعالى أبصارهم فلا يدفل شوف يعني الأمر يصل أمام الغار ولم يبقى أمامهم إلا بسيح ينظر مالا الغار وما على يد يردهم مولى وتعالى خائمين وجعل كلمة الذين كفروا السوفلة من كلمة الله يقول يا الله عزيزنا حكيم الثلاثه التي انطبقت عليه الصخر صخر اخبر لثلاثه من اسرائيل اوهم نبيد في غرفه تحت صخر فسدت عليه المرض قالوا لا من شكون من عندكم في اله ان الله احفظ الله هل هل انت مع في عمل قمت واتيت الله بمراد افعال حتى لا يعلم به احد من الناس بعمل بلا من ربنا سبحانه بس عمله مزيل الصخر على غروب نفسه الصخور فين العمل بين مزين الصخر هذا قليل ولك صنعه ماشي في بنت واحد صدقت اسمه مجي هو طبعا ضربه وبيقعد بينه وباخر الثاني بيقول لي عايزين عمل يعني نرفع مزين الصخر بالله ادلو واحد من الثلاثه هاب نفسك انت كنت معانا فتره اقول لك توسع كده بعمل صريح اتعملته ده والله <تصفيق> ماذا اخبرنا اعمال تقول كده بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى <تصفيق> <تصفيق> الله يلعنك الله ما كنت تفعل الاول اخبر توسل كده بايه ببره لوالديه وبعد البر بتاع يعني لو راجل بيشتغل بيجمع حطب يجي واد جنبهه منام لا يطعم احفاد قبل والديه يعني كان ممكن يضع جزء من اللب لوالديه وبعد كده لما يسالوا أو روح مثلا يوقيزهما يا أبتي أمام استيقظ جزاكم بخيري بنوارد الله في كشارك لكن هو, هو أختار أعلى ضعجات البلد وأخبروا عند قدمين ولا يدها نوقع والدين قريب من الفجر انزحة الصخرة التي فعلتها <تصفيق> الثاني توسل بطركه للزنا مع القضرة عليها إنّة عمّه يحبّها أشدّ محّمّ مّا يحبّ رجال النساء وآتت الفرس وقال خرصت أصبح فجلس منها مدهي سرات من مراته قول التّاكي الله ولا تفضل خاتب إلا من يفضل هذا الرب لذكر في الله؟ قال فقمت عنها ويا أحب الخفيلة أعطاه المال وأعطاه المال الثالث توسّل إلى الله ترارك وتعالى بحفظ الأمانات ورد الحقوق لأصحابه الأجير عنده يشتغل في سن الوجر يأخذ المال الذي تركه الأجيرة ينميه لأه وصبح الغنم ويجي يجي الراجل لنا ليه عندك 100 من 10 سنة وميلا كان قام 10% ويقولوا شايف أنت كده عملت ايه؟ 200 ألف ألف ألفين كلهم دون يومين ملاخ وتطيب له في سوريال الرأي طبعا خلق الروس كل لها وخلقها ما قاله جزا مروفقة قد حتى جزء منها قرب نيته وحيبته وتضيف لرسه إليه. خرج فإن زاحت الصفر خرج في يوم. شو يحفظ الله؟ يحفظ. أيضا من الدروس التي نتعلمها قصة أصحاب الكافة من أول درسي هو إيه؟ يحفظ الله؟ يحفظ. الدرس التالي أن الساعة تآتي أخي ما من قصة أصحاب الكافة؟ قوله تبارك وتعالى وكذلك حفظنا عليه يعلم ان وعد الله حق وان الساعه غريبه الدرس الثاني الساعه غريبه الساعه غنه اللي هي ايه هي قيامه التي يبعثوا مرابعا في الخلات خلاص يحاسبهم ويجازيهم على اعمالهم قال ربنا تبارك وتعالى ذلك بان الله هو وأنه يحيي الموت وأنه على كل شيء قليل وأن الساعة الآتية لا فيها وأن الله يبعث فيه الساعة الآتية حق والله الضررة وتعرف والساعة ولا لا يعلمك متى تقع إلا الله إذا كيجوا واحد يقول لك الله سيحمر ربوة الإسلام كم سنة؟ ها؟ الساعة تكون بعد سنة ألفين والألفين وطولقاش وعشر والألفين وستة طبعاً زمنا كان زمنا كياما قامت وعين لكن بعد الهيام بعد. بعد ما يعلم بك واحد متى الساعة وقت دورك وتعال قد ربنا الناس عن الساعة وإذنما علمها ربط الله قد ربنا وتعالى سألونك عن الساعة ويانا موساها وإنما علمها عند ربي وجنيها لوقتها إلا. قال جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا الساعة؟ شوف عاد عشان واحد يقول لك ايه؟ أخوة نحن مع كل هذه الأدمة؟ قلو بيجوا واحد يقول لك في الله هذا الساعة أسعى أولو سنة كذا والناس بيتكلم بايه؟ دساء جبريل أفضل الملائك والمسؤول صلى الله عليه وسلم أفضل الخرب ماذا الساعة؟ قال من المسؤول عنها بأعلى مفعل لو كان عندك علم بأنتي لو كان عندك علم بأنتي لا أعلم لا أنا ولا جديد لا يعلم هل أنه سلم ولا جديد رصي الله الساعة يوم القيامة هو يوم شبيل جدا قال أربنا عز وجد يا أيها الناس تتقوا وعبكم من من زلزلة الساعة شهر يوم ترونها تزلل كل مغدعة عما أرعى تضع كل ذات حمل حمدها وترى الناس سكار وما أقول بسكارة ولكن عذاب الله شديد. هذا اليوم يخلق لنفسهم بقول انجساب والجزاء لهم مسيحوا الجبال ترى الأرض بارزة وحشرناه النار فلم نغادل منهم نحن وعروا على ربك صفا لقد كبتمونا كما خلقناكم أول مرة. سعمتم أننا نجعل لكم موعدا وضع الكتاب فترى المتلمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتك ما لهذا الكتاب لا بغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أعصاها واجدوا ما عمي محاضرا ولا يظلم ربك أحد هذا اليوم يقف قال ربنا دروا رب تعالى وهم ينفقوا في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله كجم أثوه داخل ذلك الشاعر قد مثل قوفك يوم العرض واليوم سويش قدق الاحشاء في النار تلهب من غير ومن حنق على الاصحاب ورب عرش وذال لذلك هذا اليوم يوم يوم العصي اقرا كتابك يا عبد على مهل هل ترى فيه حرفاً غدر ما كانت فلما قرأت ولم تنكر قراءته أقرأت إقرار من عرف أشياء علفان ناد الجليل غنور يا ملائكة وانظر عبد عصر عن نار عطشان المجرمون غدر في النار يتهموا والموحدون بذار قلد زكار سعر إخوة الإمام بها ركن من أركان الإمام كفر بها هو من أخصر الخاسر فلذا الذين كذبوا بالساعة يذب في يوم من أهل عسو على العمل هذا يندم في يوم, في يوم لا ينفع فيه يندم في يوم لا ينفع فيه قال تعالى بل كذبوا بالساعة لمن كذب بالساعة سعيد إذا من مكان بعيد يسمعوا لها تغيصة وزفيرة وإذا ألقوا منها مكان ضيق المقررين دعوا من ألك الفبور لا تدعوا اليوم فبورا واحدا وذو فبورا يتكذبوا بالساعة أعتدنا لأن يتكذبوا بالساعة ساعة ما ينفعوا يا أخوة ندلوا يوم القيامة ربنا تعالى قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله أتى إذا جاءتهم الساعة بوقتة قالوا يا حصراتهم على ما فرقنا فيها هم يحملون أعزارهم على وجودهم ألا ساعة, ساعة ما يسرون بالدرس الأول لفضي الله أعفر الدرس الثاني أن الساعة ثلاثية باريبة فيها الدرس الثالث الذي يؤخذ من قصة أصحاب الكهف أن بناء المساجد على الكبور محرّم وهو من الكباهر زي طبعا بعض الناس هم لكن إذا قال الألين على أبين نتقدم عليهم نسك ليه إخوة البناء والمساجد على الكبور حرامة لأدلة القرآن والسلام بالقرآن قال ربنا عز وكلا وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدك المساجد لماذا؟ لله فلا تدعو مع الله أحد تذهب طبعا المسجد وتدعو لحسين ونظر الله ويبقى أن الجماعة اللي يصنف القبر لوحدهم ولهم جماعة والجماعة اللي يصنف وبعد واحد يقول لك دعا صلاتكم في جماعتين أصلاه سحي لك في المسجد طبعا إنت بطروح المسجد انت في قبر عسين، هل الله ولا تدعو حسين؟ اقل بنا فلا تدعو مع الله أحد وإن تضروح في القبل تدعو صاحب القبل أنت في, في بيت الله تبارك وتعالى في المساجد ربنا أبو أن المساجد للنا طب المولى تبارك وتعالى ماذا ذكر المساجد ليو صديقي؟ ماذا بسجده؟ قال في بيوته هذه النطار وأن تبارك ويذكر فيها اسمه من. اسمه هو خلاص؟ ويذكر فيها اسمه مسبح له فيها بالغضور والآصال رجال في فيه انتجارة ولبيع من ذكر الله والطرم الصلاة لإداء الزكاة تخافون يوما تتقلّم فيه الغضور والأمس هل ذكر يا أخوة الموظيف بالمسائل؟ أنتظر تدعو أصحاب الحبور ولا تتوسّى بيه وأن بحق فلان بسيدي فلان وبجال فلان؟ لا طب من السنة حدث النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يكن المرض الذي مات فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليرود والنصار تخذ لخبور من مساجد حديث لفين في الصحيح قال موسى طيب قالت فلولا ذات فلولا ذات فلولا ذات, فلولا ذات أبرز قبره يقول الحديث لعن الله يهود المصارى اتخذ قبره قتلوا لذلك لأبرز قبر النبي صلى الله عليه وسلم أي كشف قبره ولم اتخذ عليه حائد غير أنه خشي أنه اتخذ مسجدا الحديث أو النبي وفهم الصحابة فمن سيد من خشي أنه اتخذ مسجدا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود قاتل الله اليهود والنصارى اتخذ بغبور انبيائه من ساجد الحديث ايضا في الصحيحة فخاري ومسيح حديث الثالث عن عائشة ابن عباسة قل يالله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حضرت الوثاة جعل يلقي على وجهه طرف خميصا فمن صديقه برعا الكساب مربع له أعلام كان الرسول يضعه, يضعه يضعه على صورة فإذا اغتم شدة مما يلاقي من سكرات الموت كشفه النبي صورة فجعل ذلك النصاب يطرح الخميصة التي عليه على وجهه فإذا اغتم كشفها وهو يقول لعنة الماضي على اليهود والنصارى اتخذوا قدور أنبيائهم مساجد تقول يحذروا مما صنعه حذروا من مصر وهذا الحديث قلنا في الصحيحين إن الحضر بالحجر قد تعليق على هذا الحديث وكأنه صلى الله عليه وآله وسلم علم أنه مرتحن في ذلك المرض فخاف أن يعظم قبره كما فعل من مضى فلعن اليرود والمصارى إشارة الى ذنب من يفعل فعل أمه ولكن رسول في السكرات المنطقة وعليه فإذا اغتم بكشفها فقال لأني علم أن هذا هو ماض مودي فخشي أن يفعلوا به كما فعله من قبل النبي صلى الله عليه به بقبول صالحين وعن عائشة قال لله عنها قال لما كان مرض النبي صلى الله عليه وسلم تذاكر بعض نسان كنيسة بأرض الحاشة السيدة أمه سلمة ومه حبيب ذاك أولا هناك كانوا في بلاد الحكشة فراغوا كنيسة وذكروا من تصاويرهم ومن بنائهم فذكروا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في مرة موت النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ورفع رأسه قال أولئك إذا مات فيه مرده الصالح بنوا على قبله مسجدا وصوبوا فيه تلك التصاوير أولئك شرار الخلق علف الله يوم القيامة وهذا الحديث غير صحي أيضا قال حفظ ابن رجاء وعلق على هذا الحديث قال هذا الحديث يدل على تحريم بناء المساعدل على قبور الصالحين وتصوير قبورهم كما يفعله ليعوده النصر يفعل بيمن وناسهم وعن الحارف النجراني هذا الحديث عند ابن أبي شيبة. ولكن طرفه وغيرت الحادثات في صحيح مسئلة قال سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول قبل أن يموت في خمس سمع رسول قبل وفاته من خمسة أيام يقول ألا وإن لمن كان قبلكم كانوا يتخذون كبور أنبيائهم وصالعيهم مساجد ألا فلا تتخذ كبور مساجد لإلني أنهاكم ألا أن قال عبد الله بن مسعود قال سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من شرار الخلف من تدركه الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد شرار الخلف من تدركه الساعة هو, هو حي ومن لا تقوم إلا أشعر الخلف وقال لا تقوم الساعة رجل أمتي يقول ألا الله نقص؟ ومن يتخذون القبور مساجد طبعا كل يدول عليهم عليهم الحرام وسيدنا عبدالبي طالب قال لي أبي الهياء قال ألا أبعثت على ما بعثني به رسول الله سبحانه لا تدع القبرا مشرفا إلا سويته ولا صورة كده أبسك بعد ما شاء مشرف وما تبقى ده ما بقيت قش كده وزلك رسول الله ما لا تجعل قبري عيدا الله ما لا تجعل قبري وفا وهذه معجزة للنبي صلى مش فحد ينرحل ليه حول قبري النبي توسل بيه يربح هناك زي النبي دعا اللهم لا تجعل قبري عيداً لا تجعل قبري وثناً ونهى النبي صلى الله عليه وسلم اللي يوقض من القبور ان ينقض عليها الصل يعني لم بقى ما ينفعش تقف في المقابر خلاص طب هنروح واحد ناخد معانا في الشبات نهى لي قبري يكون يا قبر. لا يعلم ولا يكتب عليه لا حتى على هذا القبر ولا حتى رقم وزي ما تشوف كده الباقي ما تعرف من هذا قبل فلان ومن قبر ايه ومن قبر فلان يبقى الانقاب الاخره في الاسلام انك تدخل انت القبر ان القبور فايده طربه النجف والسجاد وال وطبعا القبور مثلا مطعمه بالذهب والفضه وترى حاجه واخره هاي القبره قابله بالعبر والحصى شو رائت المقابر ليه كنت نهايتك عن زيارة القرول ألا فزوء لأنها تذكّن في طب بالله كلهم دي شو مقابل هل بتروح تعتابق إذا تنظر تلك التراب كده مرولة ودذكّر الآخرة؟ ما دذكّر الآخرة؟ طبعاً يا إخوة في بعض الشبهات لمن يتخذون قبول مسيح؟ أول شبه قالوا طبعاً الملعز والقال وقال اللي نغلقوا على أبيه ما لتخذنا عليه المسجد قالوا إن بعض المفسرين ذكروا إن الكوهد وذكروا مصر وشرعوا من قبلنا شرعوا لنا فطبعاً قالوا إننا نتخذ عليه المسجد فهذه يجوز طبعاً في الشريحة الإسلام إننا برضو إيه نتخذ إليه القبر ومسجد دي, دي شوف شوف هالثاني قالوا كونوا قبل النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم لو قبل رسول فيه في ايه رسول الله صلى ولو كان ذلك لا لما ذكروه في مسجده الامر الثاني قالوا ان المنع هو لعله خشيه الافتتان بهذه القوم لكن لو كان في طه وعقيده كويس لا يجوز ان احنا من قبول على المساله هذا الامر لا شيء اكثر في الشيخ البلقي رد رد على الامر الامر الاول انه ايه من قبلنا مش شارع قال الصحيح أي من تفضل في علم أن شرع من قبلنا ليس شرع لا لأس من تفضل عن دولماء الوصول أن شرع من قبلنا ليس شرع جلي قال إن رسول بيقول لو عطيته لما أضعونا نبي قبل وكان النبي من يبعث إلى قومه خاصة وبعثوا إلى الناس عام يعني. يعني لو نبي مثلا موجود ببعث للقوم خاصة عبعث لمصر بس نبعشوا واحدة سرادية ورمع الكويت وضعوا القبر ورمع عمريك ولا ينتبه إذا كان أهل الزمن اللي هم فيه غير مطالبين أصلا بيدي أتبعوا شجرة فادينا فما بالكنا نحن فقد كل البيك من نبعث لقوم خاصة وبعثوا إلى الناس عامل طيب نقول يا إخوة سيدني وصب عليه السمع قال الله عزوه رفع أبوهي على العرص ويخاره له خلاص يعمل يجوزي نحن نسوي بسديو التعضيه هل يجوزي نحن نسوي بسديو التعضيه واحد في واحد يعتم بسيك بسديو التعضيه ويخاره له ويخاره له ويخاره هذا في شرع من من في شريعة النبي لا يعقل النبات اللو سرط ويسبت السرط على الدخل وما سرطه لذلك اللي بوايب الملك مع اخلوا ابن الله يوسف ماذا فعلوا? اخدوا. كان يجي اخذ اكرمه في دين من الا ان شاء الله ان هذا كان في الشريعة لغيناها. نصيحوا? طيب العمر الفيرشي بيقول ايه? بيقول طب وهاب ان احنا قلنا ان شرع من قبلنا شرع لنا. يعني ان شرع من قبلنا شرع لنا. لكن يقول احنا مثلا انا افطار ادولنا الكلام ده صح. من قال شرع من قبلنا شرع لنا قائلوا بس بشار ألا يرد في شرعنا ما يخالف. طيب لو وردت في نصوص في الشرع ما يخالفه تيطول الله شرع من قبلنا ونفعش في شرع من قبلنا طيب النصوص المتواترة على تحريم ذلك إن هذا الحرام الكبير من الكبابة والفقراء كلهم مجمعون على هذا الأحكام بقى من خلاص. قال ولا مسلم. يقول لكم سلموا ان الآية تفيد ان ذلك كان طبعا او من فعل هذا الآن ان هذا كان شرعا لمن كان قبلنا. غاية ما فيه. ان اختلقوا في لطائف ايه. هل في النص تقول ان ده كانش شرق من قبلنا. لا. والمرة طورت القلبة قال الذين غالبوا على امرهم. انت خسن علي عليهم نسل. ومجموع اخر قال تبنوا عليهم. لكن لما كانوا اهل القوه هل ده فيه دليل هو كان شرحه قبلنا يقول دي شرح من قبلنا منين جيب بيها ازاي بيجاوب على شبهه الثانيه اللي بيقولوا انت بس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الشيخ بيقول ان الحكم الثابت يشمل المساجد جميعا الكبير والصغير القديم والحديث وهم من أهلين؟ المساجر أعطاء هذا يشمع كل المساجر السجن الكبيرة والصغيرة القديمة والجديدة كله يشمعه العديد قال ولا يُسْتَسْنَى مَسْجِدَ فيه قَبْ إِلَّا مِنْ؟ إِلَّا مَسْجِدُ النبي صلى الله عليه وسلم ليه إخواني؟ قال لأن فيه فضيلة لا توجد في مسجد غير فضيلة لا توجد إلا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من المساجد فسوق الصلاة في مسجد هذا بألف صلاة أو أفضل من ألف صلاة في المسجد معاشي ألف صلاة أفضل من ألف صلاة في المسجد وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومن باري روضة من رياض الجنة وقال لا تشدر نحال الله مساجد مسجد هذا مسجد الحرام ومسجد الأقصى قال فلو قل بطراهة الصلاة فيه كان معنى ذلك تسوية مسجد النبي بغير من المساجد ورفع الفضائل التي وردت فيه مسجد ميد للنبي السلام إيما أنت تقول الآن أنت تسوي مسجد الرسول في مسجد الرسول والفضائل في مسجد الرسول تقول أنت رافع ليه الفضائل التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم خلاص ولذلك يا إخوة لو دي طبعا دي أهلا سوف يأتي قال وإنما دخل القبر بعد انقراض شبها الخضأota عن الأمور؟ الرسول لما مات يا في بيتي والا في مسجد؟ يبقى الرسول لما مات اختلفوا اي الواحد؟ جدا برسل قالوا الابياء ج derivَّنوا في المكان الذي فدفن في حجرة السيدة عائشة هل دوفن النبي في المسجد؟ دفن في, في حجرة السيدة عائشة يبقى عما أطوص النبي كان القبل في المسجد ولا خريج المسجدة في عهد الصحابا كان القبل في المسجد ولا خريج المسجد عندما جعل الملك المروان وراء توسعة المسجد النبيه فأدخل من حجرة هذا كان بعد انتهاء عبدالصحاب وكان بإنكار عدد كبير التابع من التابعين من مسعيدي والمسيدي وغيره أنكوه هذا ليه؟ أنكوه هذا الفيه رأس يقول ومع ذلك جعل قبل النبي سلطان السليم في المسجد أحطوه بخلات الجدر المسجد المقابل من كيف الشطان المتين أنا أنت أبص كده شو في ولذلك في صورة مكسوبة يجيب للقبل كده وعليه وهو لك قبل النهاية هذا كل مكذب ما أحرف وراء فضلك ولا سبيع عليهم لأن القابل ما عليه ثلاثة جدران يعني حائط بناء وحائط ثاني وحائط ثاني بيحس لا تستطيع أن تستقبل القبل ولا تستقبلها أبداً خلاص ولا ترى تنبت القبر بعيد لا ترى تربط قبل بيه؟ بعيدك. يبادئ وزير هذا مثل عرص المحر ببارك وتعالى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فهل أخوان هذا فعل الصحابة؟ ألا بيكون فعل الصحابة. لما من جاء بعض الهيء؟ سعادة هذا الصحابة. لكن مسجد النبي هل يطرق لأجهابه؟ لأبوه فضيلة ايه؟ لأبوه فضيلة في المخارب. خلاص ايه؟ يبادئ انطبق على كل المساجد ما على مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. مخصوصية. طيب أيضا يا اخوة ات قالوا طبعاً أن العلة لما يعلم الافتتام عشان يعني العلة الوضع لما يتخشي الناس لتتعلق بالقمر وتفتم بالقمر هل العلة لأخوان عدودة لغير موجودة؟ قلوا من أصلاً من المشيطة التي قلقها ومن قال أصلاً بهذا الكلام؟ من قد العلماء؟ أن العلة عدم عفتتام؟ طيب ولو نظرت الافتتام موجودة لأخوان موجودة مروح كلاً أنت إذا كنت تقدر تتحمل من يبوصف قضو من يمر الخطير على التراو ومسر الحاديد ولا أعطا بكوها سيدي ولا على البيض ولا على البيض أشعروا ولا يجيب ثبيح عشان يزباح ومدعوه لأدعوه هذا لو تنشد فراص هنا وذا الأمر يكون من المسود لوفعل هذا الأمر هنا وذلك إخوة هذه الدروس المستفادة بصر أصحاب الجام فراص تحريم بنام المساعدة على القبول من هذا فعل الصحابة ما فعلوا ولا التابعين ولا التابعين انت ظهرت القبول ليه؟ سنة الوامية وخمسة لما جاءت حكمت مصر للدولة ليه؟ التي تنسى بذورة دولة الفاطئين الفاطئين بريئة من الريئة هي دولة الكبيدية فهذه الدورة طبعاً أخوة يعني لها من الأفاعيل المنترى يعني لما تجد كده الحاكم بأمر الله خلاص؟ العزيز بالله ده قرم بعض يرود من نصارى إليه فكان هما الكتب لذي نكتبون إليه فكان مراسمهم فكان السبب بكل الحاملات الصليمية العالم الإسلامي هؤلاء من نصارى رفعت إليه امرأة مظلمة قالت بحق من أعز المصارى بمنش فاليهود بذكى وأذل المسلمين بك إنه ربع ده يهود جرى الصلاة عندما يقرر أليه هو بإخاله وهو دي ست, ست مسلط عالمين على على المسلمين فطبعا يبقى الامور يا اخوه وبعد سنتين اكيد من ناحيه ما ده قبعه يعني في تلاقي في, في لبنان مجموعه اسمها ايه اسمها الدروز كل الاهل حتى مطرب كان مش ملقب بابو امير مملكه الايه مملكه الجبل او الدروز اولاد دول بيعودوا مين يعودوا لحاتم يعني ولحاتم وحرب على شعب نصر ايه حرمات مكتبه دوليه تدخليه وحرب عليه من عمل نهارا او جوا مش حد الناس كلها بالنهار ما فيش حد والعمل كله ايه يقوموا بالليل الفتره طبعا لما مصر اصابتها مجاعه شديده اللي تقدر يقول لك ان كان مرض الافقاد الضوء كان الناس انزلوهم على حماركم على دبحينكم الحمار واكامل. عشان طبعا يرهي الشعب يعملوهم موالد. نجي صراحة دين ومبطلة الموالد هذه فترة من الزمن. زلت فترة مفيش موالد. من اللي بتدعاه مرة اخرى? نابليون. كما جي مصر. واحتل لمصر فرح تشوف نهيه? اقول لك ايه? لا يقول لك كلال الفرنسي لمصر. لكن يقول لك كلم عنه? رشيد الحملة الفرنسية على المصري. الحملة. مش احتلال. مش ملكلام يا انا. هو احتلال. يجبني بالحملة الفرنسية على المصري. فهو انا بيقول عشين اتقرب للمصريين غراء عمل مولد كبير لدنيه صلى الله عليه خلاص. فطبعا الناس المصريين ايه. ايش بقول لك الحملة الفرنسية؟ مثلي طبعا الالك الفرنسيين بيقوا علمونها التتابة. وعلمون هنا من بطرونيا. واعلمون مش هالفة اللي كدو هذا. فطبعا ايه فأ اتكلم فانشا من بلع في المواد ده تاريخ المواد تاريخ الضوء القضيه ما وجد في عهدنا ابوبكر الصديق ولا عمر ولا الصحابه الذين احبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فيه قبوب كان التوحيد الخالص النقي عند اصحاب النبي صلى الله عليه واله, وآله وسلم وسلم اسئله اسئله انا في يعني انا عارف انا قاعدين قاعدين اوائل طوب احنا قاعدين يعني, يعني نعرف لنا شكله ايه جامع السيده زينب الطريق تبعي ده ده واحد اثنين الحسين الطريق مقفول ولكن بتاع يعني السيده زينب طريق ورا المصليين الحسين قدام معني بقى من سيدي بتاع ما ال شاء الله لا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 لحد الشيخ طنطاوي متولب ومصطله وبظوره معانا بالزياره الصاله دي برده مجموعه ان شاء الله بس ده فكرنا في فرصه نقول يا خوال. هو جه السؤال الثاني النهارده ان المشاء كلهم هيفعلوا والرسول نها كتب عمان كتب الوصول صيبرق عمر الرسول قال لا تتخاذل ولا تتولى السوق اللات التخي وفلندن تسميه ماشي قال التخي اسمع كلام مين رسوله الكلام فلان هذا الذي يقول خلاص؟ طب تسمع كلام رسوله ويسوق الفلان قال أنا أقول لك أم هتروح لفلندن تقولوا ما الدليل على أنه يفوز أن أنا أصلي في هذه المساجد أحد المشاكل وكان إيمان مسجد كبير من هذه المساجد إيمان مسجد ايه؟ مسجد سيدة زينة خلاص؟ طبعا راح لو أحل الناس تقول له يا شيخ حكم الصلاة في المساجد التي تهبت طبعاً أنت راح لوحد ادعنا عندنا في الأوقاف المساجد دي يقول لك الابتعاث الداخل الابتعاث عالداخل يعني أنت لماذا ما شاء في الأوقاف ويرضوا عنك بعد أن تبعثة لهذه المساجد فإذا ما أنت بس مش في الخالق بيعثة فين؟ في الداخل <تصفيق> ومترك ليك تصدقوا القصه والنبي العام لك ايه اه ابن عارفين احنا ما ما بتقولوا اعطونا اولاد ميثاق فطبعا واحد بيقول له يا حكم صلاه المزيد فطبعا هو امام المسجد قال له قال ده مستحب لا مندوب قال له يا شيخ شيخنا دي صلاه الفطره قال له يا مش قال له ده ليه قال الله ده, الله ده. ده. <تصفيق> شفت استخفاف بعقول الناس شفت الاستخفاف بعقول الناس دي طب لو انت زنيت يا عم الشيخ عشان ابذل خلاص خذوا عندي مناسكها واقول له كده ما بقال لك بهالكلام يا فهد حل